أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران سرابيلهم من قطرانه وترشأجهم النار ليجزي الله كل نفس مما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلا غل الناس وليؤذرو به وليعلمو وليعلمو Ma ilahu wahidu, siku itapuge uzu ardi, uwe ardi nyingine na mbingu pia Na hawa watahudhuria mbele ya mwenyezi mungu moja mwenye nguvu Na utaona wakalifu siku hiyo wamefungu katika minyororo Nguza o zitakuwa zalami na moto utazigubika nyuso zao ili Mwenyezi Mungu ailipe kila nafsi kwa yale iliyoyachuma hakika Mwenyezi Mungu ni mwepesi wa kuhesabu ili nitangazo liwafikie watu liwaone na wapate kujua kuwa hakika yeye ni Mungu mmoja na wapate kukumbuka wenye akili imeletwa kwako na uongofu.com